فأما من أُوتِي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابه يسيرا وينقلب إلى أهله مسرى وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو سُورَى وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ وَنَّ عَلَيْهِمْ بَلَاءٌ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فَلَا يَسْمُو بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ